قوم قصه واعلموا ان الله شديد العقاب وانكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فاوىاكم وان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 واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم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 أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن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 وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبه الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقيم قون وَلَ أَكثَرَهُم لا يعلمون وَمَا كانََ صَلَاتُهُم إِ دَبَييت إَّ مكَأَ وَتَصِيه فَذوقُ عَذابَ بِمكُ تُم تَكفُرون إِ الذيينَ كَفَرُيُوم فِقُونَ أَمْ وَلَغُم لَصُُّوعًا سَبِيل فَسَيُم فِ قُهاتُم مَّ تَكُون عَلَيهِم حَسرَةًثُمَّ يَُّبُون وََّذينَ كَفَووا إلَ جَهًا النَّمَ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 تَ لَا تَكُونَ فتْنَةُ وَيَكَُ الدّين كُّغُول لللهِ فَإِلٍ تَهَو فَإِن, فإن اللهَّهَ بِمَا يَعَّلونَ بَصير وَإِن تَوََّ فَعََّمُ أَنَّ اللَّ مَولكُم